شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسلام لَأَنَّ مَا رَتُ بِالسُّوءِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ اتوني بِهِ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 قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفونها إِذًا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم إليه يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع من الَّذِي كَيْفَ أَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَبْتَلَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيَّ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِن مِن قَبْل فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحيم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 لَكَ كَيْنٌ يَسِير قَال لَن أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنَّ إلا, إِلَّا أَن يُحَاطَ بكم أَلََم آتَوْهُ مَوْثِقَهُم قَالَ اللهَّهُ عَلى مَ نَقُلُ وَكِي وَقَالَ يَظَن لَا تَدُخُلُوا مِن بَابِ وَحِدٍ وَدُخُلُوا وَدُخُلُوا مِن أَبْوَابٍِ مُتَفَرِّقَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ إِنَّ الْحُكْمَ, إلا لله إن الحكم إلا لله عليه قلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولمّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يمن ما كان يمنع عنهم من الله شيئا إلا حاج إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لدو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 فما أذنه أذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا وَمَا كُم سَارِدين قوا فَمَا جَزَ أُهُ إِ كُنتُم كَذِبِين قَاوا جَزَ أُ مَوْوجِدَكِي رَرحْلِه فَهُو جَزَ كَذَلِكَ نَجَز الظَّالِمين فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قِبَلَ أَوْعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ عَيْنِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدْنَا عَلَى يُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إلا إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم